بوك تو هنجاه شش ستة وخمسون ستة وخمسون احساسها المشاعر، الأحاسيس المشاعر، الأحاسيس تمایل به انجام کاری داشتن وجود و رغبة وجود رغبه ما تمایل به انجام کاری را داریم لدینا الرغبه لدینا الرغبه ما تمایل به انجام کاری را نداریم ليس لدینا رغبة ليس لدینا رغبه خوف داشتن الاحساس بالخوف الاحساس بالخوف من ميترسم اشعر بالخوف اشعر بالخوف من ميترسم لا, لا اشعر بالخوف لا اشعر بالخوف وقت داشتن توفر الوقت. توفر الوقت. وقت داراد. لديه وقت. لديه وقت. وقت نداراد. ليس لديه وقت. ليس لديه وقت. الشعور بالملل. الشعور بالملل هو سلي ندارت هي تشعر بالملل هي تشعر بالملل هو با هو <سلي عصد> هي لا تشعر بالملل هي لا تشعر بالملل غرس نبودان الشعور بالجوع الشعور بالجوع شما گرسنه هستید؟ هل انتم جوعه؟ هل انتم جوعة؟ شما گرسنه نیستید؟ هل انتم غیر جوعه؟ هل انتم غير تشنه الشعور بالعطش الشعور بالعطش آنها تشنه هستند هم عطشا. هم عطشا. آنها تشنه نیستند. هم غیر عطشا. هم غیر عطشا.